وكل محبته بدعه وكل بعشرين ضلاله وكل ضلاله في النعم وكل بلاده في يقول الله عز وجل في سوره التوبه يقول ومنهم في وسط منافقين ومنهم من عاهد الله لئن اساء من قبله لنستدقن ولنجولن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم عظيوم فاعقدهم نفاقا في قلوبهم الى لهم يلقونه بما اخذه الله ما وعدوه و بما انتهوا يكذبون الى اخرهم هذا السجن الناس هو الشر ما في البشريه الشر عنصر في البشريه هو العنصر النفاقي نصر النفاق وهذا هو الذي دمر دمر البشريه ودمر دين الله الذي يتظاهر بالايمان و هو عدو الاسلام وعدو هذه العقيده هذا الشر احدى له الارض أفضل من الكافر كنا مرات إذا صلح الإنسان ما فيه أفضل منه أفضل من المال وأفضل من الوظائف العالية وأفضل من كلهم الإنسان الصالح ما فيه أفضل يتقنف بعينه وإذا فسد البشر ما فيه أشرب منه أحز شيء الأرض هو فساد الدنيا زي يفسد مش فساد في السوق معناته البشريه ويف يدمروا من الداخل ولذلك قلنا الباغ هذا الحق سبحانه وتعالى وتعارف ان الصقر قصص بالغير هذا المؤمنون الظاهرين ظاهروا وباطنا المؤمنون بالظاهر والباطن والكافرون في الظاهر والباطن عطى وصفها ولو وصفها كلها هذا بيّن وأنا بيّن بس يعني في الضاهر والقاطل يقول يا مرحبا خلّ لايسي مني هو يقول لك. لكن هذا المثال يظهر الايمان يضطيق الهيمان هو يخفلكم والعداوة كيف من هذه هو يقول لا اله الا الله وهي المشي ويحضر الدرس ويقوم رمضان ويحضر يعتمر ويقبل حلال الأسوأ ويبطل في بيت الله الحرام أعرض وقوض حرام عزي الله ويجي الله. في الصف الإسلامي نعني في القلوبون الله إله إله رسول الله وثم يقول تساوي لمرأة حتى تساوي مع ما فيش من المرأة والرجل فيه. في الميراج كيف المرأة تسمى والرجل تسمى هذا جود المرأة وكيف الرجل يقول اجتهاد، اجتهاد، وحرية المرأة، نحن حرية المرأة، ويجي يصفح يقول هو يقول أنا شكر الله رسول الله، ترى يقول إيش رأي، يا عبد الله، هذا أحسن من من التنهاية. التنهاية من الثناء الثناء هو من كل يوم قال والله أحمد هؤلاء نزلت صورة صورة في الصورة. الصوره في تسمى سوره الثور وتسمى سوره الفاتح فضحتهم عظم وعلى النظر لانه اخدع المجرمين هل ان شرع الارمين ناقون نفخين المؤمنين صراحه حرفا عمل يشهد بالله زين عمل يشهد هو اللي يصلي ويصوم رمضان في كشفه تذ يا له الحمد. طيب، الله سبحانه وتعالى فتحار للملوك كثير. منهم ومنهم يقول الذل ولا سفسني، ومنه من ومنهم الذين يجون النبي ويقولون هو أعلم. يعني أبله، ما عنده حذقة وقِطعة. أخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة. ها هو له حتى المناسقين يسمع منه ويوجه ويعمل من معهم يعني المعامل الحسنة ويستمع إليه وقاله وغفى وهو يعطلون الدين كل واحد يجي يجي يجي يجي يجي يجي الأخلاق الفاضلة والأخلاق الضيبة والأخلاق دمية من رسول الله ربها عيد على رسول الله على كل هذا ومنه من أمسك الصداقات حماية الزرأس الموسودة يعني يقسم الصدقات يعني الزجوات يقسمها واحد الفقراء والمساقين والكتام وكذلك وهو مضمينة والرسول انك جمع مئة مئة فيها فهي يقول ذلك كتنافق بالصدقاء كتنافق بالقسمة هذه واحد قال له قال رسول الله قالوا رسو قالو. هذه القسمة ما يرسل يهوله الله اعفل يا محمد قال واحد واحد من يعبد إلا الابن والرسول انك زدنا يتحملها والله لقد قتلوا نبي موسى بأكثر هذا فقلوا زين بأكثر من هذا مزبوط من سبأ شيئا سبأ هذا مزبوط مخلو منهم ضحده منهم أيضا يقول هذه الآيات ومنهم من عارض الله لأن آذانا من فضيله لم يصدقنا ولن يكون نبي صالحا هو بعده وبعد ما أعطاه الله هو عليه هو تكرماله وإذا بذك الوثياء صبره ولا شيء فمن واحد من ارض ملكي اخي كريم فمن واحد منا يقول اذا اعطاني و واعطاني هدي نعمل و نعمل من الخيرات من المقومات و من الفضاء و من الصدقه و بعدي لن يقيه الله و من الصدقه و بعدي لن يقيه الله و منه و منه و هذه اشناها مرات الفضاء هذه نصله نفاقيه اذا وجدت هذا من نفسك معلم انك منافق و ان حاولت هي فاللي نحلف على شيء إذا نظرت شيء اذ مثوا والا كنت اقرض اظن اربع من كنا فيه كان منافق. كان منافقا لأن هذا خلاص لان لما المنافق خديت تقول يعني كيف خربوا الباقي ما يمكن يعني تستعيدها اظن اظن اعظم من راجل يشهد الله محمد خالصا صدق محمد مخلصا لله سبحانه ابدا مصر. يقول أرضاه من كل نفيه كان إذا حدث كلب قال لما كيحدث وتتسمع كنت عصيبه صادقاً هو يكذب احمل له ومشينه وعنه وكاته وفعده الشريط ومطار شونه وطلعبه وخطبه وصابره يكذب أو يحمر الخليط مزدد إذا حدث الكذب مش إذا حدث الجدنع. يعني كي يجزع الكرسي والثمار والثمار والثمار لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. مش الحديث مش حدث يعني هو إيه نس صاحبه يحسبه سادقا أو دوكي هذا أنا خصم هذه خصم من؟ خصم في منافقين والمؤمن المؤمن المؤمن سبي كده هني في باهريه وباطريه سواء وشوف النصر مع النصر هو بيقول نصر هو بيمشي لبستر وتصرفه وحياته كله مع الله ومع الناس ومع نفسه ذايد من أبل. لكن المنافق لا يتلوى اذي وشي ما بنيته يعني يسلم منك منك يعني تسبع من ارض وم وبنيته غيره في في, كيه كيه في المعاملات في اقوار في كل المهم لا حدث لا لا لا حدث كلام واذا وعد اخلف ياتي وعد يعني علم ولا مش بكذا ولا تدرج اعتقاد ولا يوعده مجد والله لا تسناها من يعني اسال في الفطر البشريه ويكن الصيام كوي واحد بيقول كلام والله ما كلام الليل النهار خلاص ماشي لا الله. وقد خوله وربما من الله اللي بيقول بده يتصرف يعني في قد قول قد عمله وربما عمل اشد قول هكذا يقول لشد ربنا حتى نكون ايش حتى نكون صالحين ليش لشدنا في جنه في جواره ربنا الصالحين حتى نفسك نفسك لأن الجنة ما يدخلها إلا الطيبين ظاهران وظافران اللي سبيكا ذهبيا يدخل الجنة أما اللي منوث لا وحده ده جبلوث يدخلون على ما في النار مش يتلقى ويتصفى ويبقى في شهره وحده حتى نارد يتصفى بس الله لا يعني وإذا وعد أخي وإذا تمنعها أمان؟ والله يحكي واحد سبحان الله لانه من عدد الساعه قله الامل وخيانه كبيره خلينا نلف الامل يقول لي واحد والله يقول كنا في اوروبا كنا في اوروبا وبعدين يعني يا جماعه على طول يعني الصيف ويقول لهم ماشتوا انتي واحد جندولي في الفرنجه انا هذا شكو تشوفوا او يخموا يعني اللي حاضرون اللي حاضرون يخموا ويقول شكولي ان كاني ابيت لسان مليوني وصنعاء نعم الباب داسي، قالوا نجوا يقول. خمك خم يعني بدر عشرات الناس بدر بدر. ورجل الله ورجل الله. ما عادش من بين البيت ما شاء. يشوف واحد ما تعرفين سيد ميتين كيلو. بس يوصلها بالسترين يمكن يمكن ما هو ما هو ممكن يجي على لا حول ولا قوه الا بالله فيمن من فيمن في من زعم انه لا اله الا الله رسول الله يا العاق هذه شغله من شغل المنافقين واذا وعد اهوى لنتمنا واذا خاصن فج فخصم بالبجور خصم بالبجور بس هل رزقهم المحكمه على ان النبي والمين اللي فاتوا طلعوا لهم وسم سلم سلم الله الدعوة هل كده والحيان والأخير والذي تبقى وكذا ما شاء الله ومن سيدانين للسنة في ذا تقضون إبراف غير كده بالنحان كما يبقى إسمه أم هذه أمة الإسلام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي في قلبها لا إلهة النظام الحمد لله نبي قالوا إن الله عز وجل مصيباته منافقين الكذب ثم عدم وفاء العلم هاردوا ومنهم من عاهد الله يقولوا هذه الآية نزلت في ثعلب محاطي ثعلب هذا الزالب يقول أتي الله رسول الله رسول الله انتقال له يا رسول الله أدل الله يرفقني مالا وإذا رزق الله مالا وأدي حق الله بالله نعطي الزكوات ونعطي بجهات سبيل الله ونصر به الرحيم ونبني مشاريع حيارية فقراء والمسائل والإنسان والأشتخيرية ومشاه الله ومشاريع الفقرية نعمل الكثير ونكون من أفضل الناس من أفضل الناس وأشرف الناس ونكون من الصالحين في الشميلة أهل الصباح والسفر ومنهم من عهد الله إلا آتانا يقول يكسر من يقول والله إلا إلا من فضله يعني قال ما يبتون لا نستذقنا ولا نكون موصدق ولا نكون النبي الصالح نضرب الرقم كيز الصالح والخير يكون بالقيم واحد والله واحد لما كان مزنوت والله ما غادي يكون بدون احنا و الله اكبر الله ما نعمل ولا عشرة ولا واحد ولا نقول الصالح فرق بعضنا يعني أشد من قال له قليل يبارك الله في القلب بالقليل يبارك الله فيه خير من كثير لا تكفيه لأنه إذا ما يعني فرخص يعني أش أش لو كان من أبيات مواد الذهاب للطلب الثاني ولو كان له الثاني للطلب الثالث ولا يلبم أبداً رماه رماه قال ليش رأي النبي صلى الشربات اللي زينه عطشها 81 رحمك يا اخي ما كان نرجو الى دمشق اقول لكم ليس قال عن كثرة العرض قلت اجعدوه الفلوس له العباره والشركات تقول فيك انت يا شباب الدره ارسلتوا وكذا ما هو مرغنا لا انا مرغون الغناكه رجوعا من النفس عاشوا القناعه انت تستنع بشيء افضل انا عبدك لله خلاص قال لك الحمد والسوء ويشتروا القليل والكثير، ولو قليل الفرق وهو يحمر نعم إذا هذا قال لو يا قضى قالوا رسول الله عزيزي نحن رأى قليل برسطة قبل ذلك أباك من يتولى من أجل دعلا هو إذا في المن يستعفى أطرنا بل أبقاء في المجالات فكنيسا الجمعة والجماعة وكثرة سنامت الأغناء والإيبي ايو يا شخص الله يا عزيزي فكثرة السمية وإذا بيخرج بطر يخرج نلقى صمي لدهر لا عصر لا مغرب لا أشياء في الجماعة خلاص فضر قمع الجماعة ليس بيبات مش صر حرم واحده كده عامه عمد عن فتك دهش إذا عمد فتك دهش سيب سيب من احداثين جبوعة وإذا على أكثر من احداثنا على جماعة خلاص وإيه هذه الهدفة أما لأنه دروس علمية نحن نخلصها نفسها أيها الله بأنه رسول الله أصحاب رسول الله السماعي بيه والرؤية في رسول الله أصحاب إيبادة أصحاب إيبادة حرام إزالنا أشكوه حرمك في جمالك كاتابة خلاص خلاص فلأن الاسم ليضغع ولو وصل الله الرزق العبادية لما اضغط كان واحد الله أحبهي. اذا اعطان جاء واحد اعطاه لانه ديس الوقت ايش فالله الحبوش على الحقيقة اذا اعطاش تنون مشكر واذا ما اعطاش شيخ قلنا اصبح قلنا اكي يا فالأمين عجبين الأمين ان امراضيها كلها ان اعطاهوا شكر فكر خير الله والمنع صار فكره وليس الله يكل أحد إلا فالمهم مع دائما في الصبر والدعاء نعم هذا الرجل يعني لما جاء وقت يقولوا لما جاء وقت الزكاة وصرور اللي كيشبه الزكاة واجي أحطيو معي بودجادات عشان نجيب ناقل عشان نجيب نيل معشان بقارش عشان بيجي بيجش عشان لا تلاقيه لا تلاقيه وثم ما هو يخل لما جمع عندهم خلج هذه البيانة بشيدي هالي جزة جاهدي ايش جزية خلق بسة وهذه خمسة اليوم المسارة وذا بقى انني هودي ايه انا صراحي جمعك بساعة رسولك هوش يعني هو مزيان مرض الله اولا على قريرة اعطى من مربعين اسعالي بقى سعود الازين ليب واحدة قص واحدة مزيان موسيقى هو جو مليون يعني عنده عنده عنده 500 مليون طب يعني كم مليون هو استنى حافظه ما طاولش الدنيا هو احلى هذا الشيء بعد عنده اللي عنده 50 مليار. مليار لا الدولار 500 مليون دولار كذا لا اول نعم يعني مليار ؟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 لا حضر ولا قوة إلا بالله هذا مش جديد يا سبحان الله نجلسنا الله نسأل الله العفو المقصود هذا لما بيقول يعني جرعه على الساعة وهذا الذي يجوز منزته وجل عيون وإذا به نزل الآيات هذه الآيات ومنهم من من المرافقين من عاد كشه من عهد الله لأن آتينا من قديم لم نصدقنا ولم كن من الصالحين فلما آتينا من قديم به وتولوا أعرض عن أن أن أن أن ما وجد ما وهم عرض متبوع عن الأعراف فشل جزء أشلون؟ قال فأعاقدهم فاخن في قلوبهم إلى غيرنا بما خلفهم رادون ما كن هذه الآيات. اصحاب هذا الرجل ذهبوا واحباب باب الى الله ونشوف انزين ارفع وقراءه الايه والذي ينزكوا الزكوات خلاص ما بقى اجمع لي كل شيء اللي عنده من الزكوات واتمها الى رسول الله صلى الله لما ادها قال لي الله انت الباقي العديد لا هو قال لي هذا مخلف يا لله فتروح له ابقى على هكذا تضجر لما سنتسع سنه ايه هم سنتسع ثم جت التاسعه والعاشره في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الا جبك قال ابو بكر رفعت لما مات ابو مصر جاء توسل عمر جاء بها إلى عمر فرفتها لما جاء عثمان جاء اليه فرفتها وهلك في يعتدي؟ عثمان هذا الخصة هذه الخصة قد تكون صحيح هي الحجزة لدوان ضعيفة ضعف الحافظ محجد السندان وضعفها من قبله ابن حزم المحلى وضعفها كذلك شيخ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 ما يمكن بدري أبدا يصو يبلغها من نفاق من الكبر ومن تمرد على الله هذا المبلغ أبدا محسود الله سبحانه وحده ليش لأنه من أهله وأن هذا سلامة الله وحده خلاص نزل من يمكن ينزل وحكي لك إن الحسنات من الحزنات اللي بس يسمع في رسالة للقرين آه يقبلون جلالة الله وكيف أحسن ليك أحد القديم لما اراد المسح مكة يعني عمل على اهلي مكة حتى وباقيته هو يدخل ويحترم أي حد في بيت لا مبيته ولكن هو اطلع مكسم لمريشة رضي الله يريد من هو ولما أنا, أنا جاي جبيل وخبر رضي الله عنه مع واحد أمرا ولما جبيل وخبر رضي الله عنه واذا الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عليه من ايطاليا ويطالب بالثوم ويبحثوا هذه القراوي صوبها ويجي يقول لك عندك رسائل شو ما عندي وحبعاتها يعني في اقصى تعارف يوصل الحال قالوا لك انت حكيت الرساله اللي انا شفتها لك التحليل باغا تقول لك هذه تجبرني رساله الرساله لانه تحسب الرسالة في نفس تعتبر الرساله نفسها هذه مشريقه جاي واصل الرساله تتعرفيني كنت لايعرف الانسان وسؤالي الامجاد ويتعرف كل تعلمه وابسج ماذا وين تمسج حتى وين كذب هل هو شيء بينه الجاهليه المشركون الكاظمى الذين لا يعرفون باسمه انت والله كان على عرضي انقى واحفظ على عرضيه من هؤلاء الذين ادبروا الاسلام هذا هو لا فقه حاول شيء ابدا أرمونا يا إخوان وإذا بيتنا بهذه المرأة شيء ما قال سلام أخير سأل أعطان وإذا أحد الله حتى تعلم هذا ليه فعش هذا قال يا رسول الله أنا علمت أن الله رسول ما في شيء وأنك فاتح من مكة ولكن هذا مش نفاقا والله ما نفاق أنا قومي من أشهد أن لا يوم من مكة بقلبي وغالج بظاهر وباطني والله ما أرجعني ماني وانا عدو ان الله مطلوك فكتب تبليل يرضو حين الصحابه عنده مال في مكه وعند قلبة يحضرونه بمال يحدو اهل من ابن اصطيقه احد فبقتنا من معهم هذه لا هذه السبب نعمل معاملة على محض معين هذا الذي دعاني يقول أنا هزم هزم داهر. هزم داهر. هزم داهر. ليش هو كل من عبر في رمضان هذا كذاب كذاب كذاب ليش قمنا له هو من أهل برد. والله لعن الله طلع على هذه بدر فقف على ما شئت فقده يقول هذه آيات من أهل بدر ثلاثة لا أهل بدر حاطب حاطب لا. ولكن <تذكر> يقول ان هذا المكان يقول ان هذا المكان يقول ان هذا المكان يقول ان هذا المكان اللي ان هذا المكان يقول ان هذا المكان يقول ان هذا المكان يقول ان هذا ما يقول ان هذا من يقول ان هذا المكان يقول ان هذا المكان يقول ان ما كانت يقول ان حتى في يقول ان هذا المكان يقول ان هذا المكان يقول هذا الزكاة الحافل في القصة ويقول يقول, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حشاء كلا يجي واحد عنده ويقول له أنا يا رسول الله هذا أنا سكاجر أنا مؤمن أنا شامل وقال يقبل منه ولا يرفض والله يقبل ومن شاء الله أخسر الحكاة يقول لما يقول خلاص يقبل منه ويقبل منه لكن أمرهم أمرهم إلى الله ويقل صدورهم وأخيبهم إلى الله أما يردهم آبادا لا هو ولا أبوات ولا عمر ولا عزل ولا طب قصة بعيفة طبعا بلاش ما قلت انه حزبا الغارق نحن الواحد كله منهم هم سكين من الله او اتواحد لوكم انت تعالى منش واحد اتوا ثالثة سمق شبوه مع النهام الصحابي الجديد اما هل الصحابي الجديد ما يمكن ان يصدر منه هذا ابدا لان الله عز اهل وحفظهم وقحطهم بالإحناير والحيان انت قلت عديد ما يزال عرضي يتقرب إليك النواب حتى أحبه فإذا احببته له... ذوه أشي سيادة إذا والبصر والباصر والأول والليسن والفرد ويد كل لتنقلش محفوظ من الله ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى تولى ما بقى الجوائح تحكم في أهوة المعرى الهوية لأن هذا خلاص دخل حضرة الولايه دخل ليش؟ في منطقة صيد الشماية هكذا أهل دخلوا فمحمول من الله إيه. نعم الله يقول ومنهم إذا كان فيهم من عاهد الله هكذا ولكن توفى وكذب فيما قال قال منهم من عاهد الله لن اتينا من فضلنا ولنكون من الصالحين فلما اتاهم من فضله بقيوا به وتولهم اياك ثم ان ساءد الله بشيء ثم ثقفوا اياكم اي هذا دقنا نقص الخطر لك وتصبح من المنافقين وثم هو سبحان الله هي الله في الدنيا قد العقار الايقاديه تكون واعد الله بشيء او زعبره الله والله شو الله تعبر عليه واش الله يخدع ما يخدع واش الله يمتل لا ولو حاوز لا ولا حاول لا لا. ربنا عقبتهن شو هو اعظم عقابه افضحه للغيوم لله افضحه للسنه من مجهول الايمان يقول الانسان انت بقي سلطه تسير يا قائد العسير وهذه هي التي فسروا بها قوله تعالى فليحذر الذين فليحرح قل هذا نقص الخطأ عندك خالق رسول الله خالص المغرج اللي يقع وعلى ما يقع فيه عليك كتنة شين هي؟ هي هي تصبع مرطب تصبع البالح تحب الإيمان وتحب الله ورسوله وتحب تحب القرآن وتحب سلة النبي وتحب تقوم الليل وتحب تصوب وتحب تكون مجاهد وتحب تكون آمن ومعرفة على المدى تصبع تصبع تصبعها لا يوجد جميع الوضع في كلام عاقل في كلام يعني سمشي تقيد واحد تمشي شجع تباعده واحد تبشي مين جاهده؟ مش شباعده الله عقل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم فاعكده جاء العقاب جاء عاقب هذا عقب اخلاف الوح جاء عاقبه بباشارة اللي باق من مهنور الإيمان ورسول الله والكفر والعياد بالله فلما زعقه جد جد هذا أخضر على يده بالله وكذي في, في الآيات في الأحداث الذين يخالف على ويأتون سيدهم فترة يبقوا على السوق لله والعياد بالله جي آخر لحظة يقول لا إله إلا الله بسيط لا متع من والله والله الشيوعيك اشتراكي لأنه جبنة متع اشتراكي متع للحزن متع للمدد كن مع المدد شو قال المشيطان جاني قبل والله يقول في الأيض أخرى سأصرفه سوعبه سأصرفه عن آيات آيات الله شريفة آية الله كريمة آية الله غالية آية الله سلعة غالية عالية ويسم شرف عظيم رباني لمن يعقى لأهل الفضل واهل الخير له الرجولة لأهل الشرامة للأطفال اما الذين كذبوا بايات الله الذين يستهزئون بالله الله ويستهزئون من دين الله وينعنون من جريعة الله وغالطون في الله هؤلاء هم سأصرفهم عن آيات من حين يقولون يا عز لا الله هل هو لا سأصرف عن آيات من؟ الذين ستكبرون في الأرض وغيروا حق وإن يروا كل ايه لا لأن أعمل أتبقى. أتبقى. أتبقى الله أعمل فسر على قبوله فرس القبول أضرق علي يروا كل ايه لأن الأنشي اللي كتفتح كتفتح القلوب للإيمان أشكل اللي يتحضر بالإيمان الله إذا ركنت إلى الله إذا فرمت إلى الله إذا ترثت الذات وتطلعت إلى الله وتشعب عنق نحو الله عز وجل وكسدت الرز الملحة من الذات من الاعمق إلى الله ونصد مع الله وأنت بل وليا لله وإلا حق ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنون بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك لأنهم كفروا بايات الله هل يصرفون قد في قلوبهم الى ما يصرف بسببك يا ربي قد ما الله هل نصدقان؟ يقول كنا كلنا من الصالحين فيه وبما كان يَتْلِيُّهُ خلف الوأس في اشتريه كذب فالله عز وجل جاء بهذا التهديد ألم يعلمه بالاستفاق بالاستفاق إنكاري ينكر عليهم عدم العلم هم عالمون ولكن ها يتعامون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم عن نجواهم وأن الله علموا يعلم يعلموا خائمة وما توقف صدر اللي باقي بذات صدور يعلم بذات صدور باقي نخويشة المعمر لا يعلموا ياهد لا زوجك ولا مراتك ولا مراتك ولا بنتك ولا أخوف ولا احد لا أحك يعني ذات الصدر عليمون بذات الصدور وتعلمه أنا أعلم خلق إذا صنع الله وإذا كان يعلم من وراء العلم إيش من وراء العلم جزاء جزاء الله يعاملنا بقدر ما علم منه إذا علم الخير منك جزاه الخير وإذا علم الشر منك جزاه بالنار ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجوهم وأن الله علام ما علام الغيوم يعلم ما كان بلا حد بلا نهاية ويعلم ما سيكون بلا نهاية يعلم الناظر البعيد الذي لا نهاية له والمستقبل الذي لا نهاية ويعلم الحاضر بعلمه الحبيبة من الذرة إلى الجل يعلم كل شيء. ألم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله عليم هذا النوع من المنافقين وهناك لهم اخر شوه وهو انهم يعيذون المؤمنين ويستذلون الصالحين ويكذبون بما يعلم بالشح وعلقتوا والله عيسكونهم وين عملنهم ويسمو فهل المنافقون ودعون انهم يشهدون ان لا اله الا الله وحده رب الله كذابوه والله كذابون افلاكيهم فشان المنافقين في عهد رسول الله كانوا يلبسون ويعيبون اصحاب رسول الله صدقات ولا صدقات والله يؤذنهم صدقات فهم كانوا يترقبون المؤمنين الصالحين يعيبونهم يعيبون في كلامهم في جلساتهم في اعمالهم في الجزيره في مسجد اذا شرف المؤمنين عمل جواه البنى مسجدا لله المرائي الى شرف واحد القشد صدقا اسمها الله ايش اللي عنده قال لا لا عليك عليه كده فهم اناس شغلهم ايش الضحك على المؤمنين ولمس المؤمنين وعيب المؤمنين ووقص المؤمنين خلاص هذا شغله. شغلهم في الطعن في المؤمنين وإذا وجدت من نفسك هذا يعرف أن لك منافذك وإذا كنتم المكتبون في خالصة ليشف من نفسك فالله قال الذين ينبذون المتوعين من المؤمنين في هذا كان الشيء المنافذ تبكى عادية واسمين الله كان الله كان يحفظ عن الصداقات وخصوهما كانت غزوة سبوك سبحان الله كانت غزوة سبوك جاءت فقص الحر وفوق القله بقى ثمرنا طالح بقى يعني كتمضج ها تقول نعم طلع نقولك في الدنيا طيب تقول نعم طلع بقي الله مويل الله يجيبو والثمار والله شنو يستف وكل شيء نافع على وجه والناس ما عندهم شك خلاص فوق صدر شيته جوا والرسول سمي حتى على الصدقات فجاء موفق بكل ماله وجاء عثمان سبحان الله جاء عثمان في نان مشرفه تسلم يداي محمد ووضع امام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدراهم والدنانير والله بعنا فصار يغفر ويقلبها يقول ما درع عثمان ما هذا اليوم لا إله الا ويجي عبد الرحمن بن عوف في الشئ الكثير الكثير الكثير وهكذا الصحابه أشم المنافقون في شيء هل يستدقاء سيقول المرأون ده ما شوفوه الفقلبة والشخلاق أشوفوه ايه, إيه. وعندكم تظنون فينا معطاقشين في لله لا لا غير كيرا الريو السرع شوفوه شكو خليزة ودعنا كلها بزعب الله وينسا ترسقق كلهم الناس كتب القلوب قلوبه وشوف, وشوف كده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 شئ خزان مَن منافق في صام ولا بي كل تشتغل منين هكذا اذا هكذا ثم ياتي اخر كلام <تصفيق> عرض المؤمن محمي محفوظ الله سبحانه وتعالى لا يكشفرا ولا تدره الكله لا انت. وانما الله يفتح والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدرهم صرفه واحد الدرهم يقول سبعة ألف درهم، كم القدر درهم, درهم ألف. واحد عنده مئة ألف درهم، ون مليون ألف درهم، إيه؟ وجمع وجمع ألف درهم، من مليون جمع ألف، أشحى شيء، نسبة هي ألف مليون شيء دي، نعشر، هذا جاب العشر لكن واحد عنده درهمان، وجاب واحد وخلد درهم، خلنا درهم لا تحاجح أن يتقل بجمع يتقل بجمع إذا قلت أزلنا درها أصدق ألفا لأنه يتقل بنصف مالي ويتقل بعشر ثم فالله سبحانه وتعالى تنفل النفوذ إلى القلوب ان الله لا ينور إلى شوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قلوبكم الأريحية للإنسان الدافع منه هذه الوليدة الله حب الله انتوا ما يعملون فيكم تلع ما في الصدور لا ولذلك يعمل الناس ومضع والله انه ونصر وخال أمرنا عبد العزي وإلا إنها يعني عامل الناس بالتلعجر والله إذنه ونصر والرسول أقول لك يا رسول أقول لك يا رسول يا يعني كيف تخصمون في شيء وربما احد يكون الحق وكيارب السكريكتر وكيارب السكريكتر حق جفي من من اخر واحد يجيب الحج يقدر يتكلم ويقدر وصول ما شاء الله حتى طول حق معومه وواحد حق دين ولا في تشكيل تشكيل مسكين مسكين بيعرف مسكي يتكلم مسكي. مسكي. مسكي. ما يعرف الحق بيعرف يعرف من هدول ما عنده طاقه فيحكم هير شيء كل اصحاب الناس هان نحكم لهذا الضالع ونحكم إذا حكمت له قل وله حكمه وهو عندك الضبط حق الناس صلى على لا شوف شوف وش تروح تروح تروح تروح تروح تروح الميزه ما يزلنا لا يحرم الحرام ولا يحرم الحلال فمن حكمت له بشيء بحق اخيه فقد حكمت له بدفعه من النار ان شاء اخذها وتشهاده فليدعى وليقرا متقول شيء مضيع رح نحن نحن مره في البيتيه ربك يزعل لا صرت ويمكن لك الشراب النبي اللي, اللي, الشراب اللي يا الله عليه اللي شراب النبي صلى الله النبي الله عليه وسلم شراب النبي صلى الله على وسلم شراب النبي صلى الله عليه وسلم شراب النبي صلى الله عليه وسلم شراب النبي صلى الله عليه وسلم ما النبي صلى الله عليه وسلم شراب النبي الله عليه وسلم شراب النبي صلى الله عليه وسلم شراب النبي صلى الله عليه وسلم شراب النبي صلى ألم يعلم أن الله يعد أستاذهم الذين يددون المطوعين الذين تطرعوا بمال الذين يددون المطوعين من المؤمنين في الصداقات الذين لا يددون لجدهم فيسخرون من ليس يجدون لي مجحل عليهم قال صخر الله عادك بجأة مش بجأة عادك عادك استاذاء مؤمن الله قال استاذاء الجزاء من جزء العمل ساخرت من المؤمنين؟ ساخر الله ومعنا السخرية يعني لا أسألوك بالله كذلك السخرية معناها السهزاء وهالله السهزاء أقول كما قال ابن قيل رحمه الله السخرية نوعان نوع حق ونوع باطل فالباطل من الله والحق أول من يصل به سبحانه وتعالى اما قولهم إن السخريه من الله هذه فيها ايه مجالسه او مشاكله ينفعن الجزاء ساخر الله من استخر الله ان يجايزهم عن رسول الله استخر الله منهم اي يوم القيامه مثلا يجلس خلونا فيقولوا يقولوا ادخل الجنه الجنة ادخل الجنه مثلا يستسلم قل ادخل الجنه عند الجنة صلى الله عليه وسلم قالوا اول مره دونه هذا جنين عاملهم سبكا يعانين به جائزة وصاحرة والفرق المؤمنين فالله صاحرة منهم والسهدأ بالمؤمن والسهدأ به وأضحك عليه المؤمنين من السؤال يقول فقط بعض من ذلك السابقة وهذا السؤال جديد أعجبني أن أعجل الجواب عنه <تصفيق> هذا هو الطلاق الظلع يقول الآخر لا السلام عليكم السلام يقول هل طلاق الخلق يشترك فيه أن يقبل الزوج به أن فقط أنه تدرده في المرأة ولكن الطلاق لا أن تفسده إلى شائك ومن الواقع الزوج وعليه الزلع للطلاق بيه بمن؟ يدرده الزوج يقول الطلاق يجب أن أخذ الطلاق لمن أن أخذ وهو الزوج واليوم إلى المطالب الجائرة في المطالب التفرية يقولون الطلاق ينبغي أن يوفر إلى الحارب يعني يسلب من الزوج وأنه أطلق الحارب تصبح القبيلة محتمل حتى ذلك كان شيء عمر وشتلنا عليها يعني عمر سري وغاي يكسن عمر على مرأة سبحان الله يطلعه ويكتل أمره هذا الله الجل وده يجله تجزي الكاذب معناه أمور هذا يعني الموت اللقان حطحح عمر سري ورسك الله سبحانه وتعالى يستوي روا الله لا مشل المحتمل عشان ما تنقل مثلا تزم نعمن حتى على كل ما في الفصل الكبارس ولا كان هذا هذا ذي رجل هؤلاء الأجهاء عباده هو الطلق عندنا طلق طلق عندنا اما يكون بيد الرجل ولو وحتى المراه سبحان الله قد الرجل بيد وهي سبحان الله تشد ذيها للزوج لها او تقدر تطليها سبحان الله تكن امور ساتاها الله حقا لها اشوريه وفر بحيث تنزل هي عما اعطاها من لم او اعطيه جبا بشيء من وهذا يجب أن يدررنا أنفق لا يوجد إنه أعطى خلاص فالله الحق للزود إذا كنت سبحان الله هذه القرآن لا له إما لشراسة إخلاقية وإما سبحان الله ما كونها كده كده سبحان الله فأعطاه الحق يطلقها وإن سبحان الله ذات العكس أعطاها الله تعالى أشكد هذا؟ إيه الله وهذا الآن يقول للعلماء ليس طلاقاً التحقيق في مقال المنطقة في الزبن العاد الثواب نوفس وليس طلاقنا ولذلك يجعل حق على هذا كان يقول المنطقة رحمه الله وهذا كبير يقول الله قال الطلاق برداد حتى يفضح تعرم المنطقة سلسة أخذ لازم تو عنده عنده جم وتجهزها تصل تصل تصل التلاطم ثم قال النساء المعروف الصحيح يحسب ثم ولا يحمل لكم النساء الماء لكم من, من, من شيء إذ أعطيت أناس سبحان الله أعطيت أعطيت باليونية الزراع سبحان الله وصيت يعني سكبت عليها ومستمعني لا وتشد عليها وتقصينها وكذا لا حرام ولا يحمد ان تاخذوا مما اعلمتمون شيئا الا ان صفا لا يكون في الظهر الا اذا شاهدت فقط ما عاد سيورثها في القبر ولا سيورثها في المصائب ما شاء الله فأخذوا فلا تقبل لا فلا جناح عليه ما في مستبد ولو ويسمونه يمكنه ان تخرجوا الارزمه رد عليه حقيقته فلعطاها غرسا صدق الصدق, الصدق يلها قالت يبث خشب ادبت ولا تتلاهي حتى في اليرومش ردي علي حديقه دول قال الشيء اللي عندنا نقول تقي رحمه الله رحمه. قبل يوزي رحمه الله بهذه الطريقه قلت له يقول يا اذا تخوض ولا تجنب الله فلتكن في حدودك في تاخذ حدودك خلاص ما نخش عليك صحيح وخرجت صح زيده ومن يتعدى حدود ربنا فذنبه عصار فان تلقى عذابه فان فإن تلقى هذا الجزء فلا تحليه من بعده حتى تلك حر الجزء إذا الخبر لا أعطيه شي طلع رأيكم كيف؟ وهذا تنسل مع طلبة العلم طلبة العلم هم بدون يعرفون هذه القضية أحدهم فيها وإذا نحن مثل الملادك والشافئين لأنه نحن نحن نحن نقول أيضا طلب كما قال ابن القيم رحمه الله وتبارك ايضا من احمد يقول ليس طلاقا ولوح نعم هذا هو الجواب على السؤال الاول السؤال الثاني يقول علم علمنا جزاك الله خيرا الوضوء والغصن الثابت لسيده عبده بيت الله وسلم يعني كان يعلم الصحابه الوضوء يعني وهم ضرور يعني ما ما كان يحكي لهم ايش عند الضرور وهو مش عند السنه وايش عند المستحب وايش عند المطروه وايش لا كي يجي كل شيء ويستوضح انه بده يجي الان الشجاع المسؤول تصير شجعه حتى ممكن يجي وقال انه اكيد اكثر خطر ردود الفعل فجي فايش الموضوع ولا, ولا. والقصد الفقير هذا مش معلومه هو إذا إذا إذا ولكن يفهم الولد من المهم الأشيء يعني من الولد في شيء في لنجي الساعة براسون عم زين كثوك من الولد الصبرة وعنده عنكاغي يتكلم يتحدثون قل نبتورا من الحجر وكذا كثوك الولد المقصود هذا مشي هذا مش معلومه كيف إنه هو سمع المية وبسم الله لو ضال مكسر الله عليه وسمع المية إنك تتوطع وتوطع ستفعله عليه ه ثلاث مرات لم أحصل شيء من مرات من المضمضه. السيشة. والصيشة. والصيشة. السيشة المضمضه تف واحد تقسمها بين المضمضه واحد. ثلاثة من ثلاثة الغرفة لا. ما واحد غرفة هكذا. كيف سماه؟ نصفها نصف ونصفها الفو ونصف نصف المضمضه نصفه الاستش. الاستش هكذا والاستش هكذا. هذا؟ المضمضه في واللذ مبدا فيه ترضى و تطا هذا كذلك لا من دهن الوسيد للوجه من من الشعر المعتب هذا تشف واذا كاين شي مقادير هذا يجي حفر ولا تده السما وثم لا تصلط الراس ثلاثة ثلاثه اذا تضغط على الرقبان وزنا اذا عندك لحيه تخدم اللحيه فالراجل ما يخليش اللحيه هذا أمرني ربي واللي ما عنده لحيه خلاص هذا هذا هذا اللحية صنع. هنا. وثم مضمضة. والاستشار. وثم غسور. وثم غسل يديه. ايه الاركرة في قليل ثلاثة ثلاثة. و... يعني اليمنى ثم اليوسرى ثلاثة ثلاثة. وثم مسح الرأس. مسح الرأس, الرأس هذا من حدو احدى العرق وتقدروا. وتمسحوا <تصفيق> من فلاد الجديد. لا. وقرص عصب الوزناني من بالرأس لان فلاد ما تعملهم ما هناك. يقولون ايه. تنكمل ما هذا؟ تبقى سبيل يتغسل جانا يتغسل راسك غسل صوتك كل غسلة لذلك غسلة في راسك يغسل غسلة دي اللي كل غسلة وينغسلة لأن الودنان والراس يقروا صوتنا حتى في بعدين ها؟ تمسح راسك إذا كانت عندك حمامة يكون تمسح الحمام تمسح رسول الله ما يتعمل والمرأة تمسح الحمام أرسل برعنا أنا أبدا اللي تجربه صوتك سمع تمسعه مرة واحدة، وكم مرة محيانا مسح ثلاث مرات، مسح رأسه ثلاث مرات. إيه. في السر الحافظ الفصح على أن حديث صحيح صحيح جدا جدا. ثلاث مرات محيانا. يعني فاضل شرحنا مرة ونبرصيه ثلاث مرات. إيه. وسمى الرجلين. الرجلي غسل الرجلي هو غسل الرجلي ها ثلاث ثلاث ثلاث. اللهم إذا كان في وساطة كذا وأحط أنقاض ما تروه رضي الله عنه. هذه ثان قاضي. أما ثلاثة وكذا جامد تخشروا البس والبسم على وضوء في مساحة هنا عناص 24 ساعة في حبة وثلاث من الرأس أيام بياليه بيها في لبس المساحة ويبقى من صفر يقضي يعني مثل الشدة في الصفر سبحان الله أسبوع كامل واربع ساعات الساعات الساعات اللي هم من الشمال أسبوع كامل هم في مساحة على في اليوم فبدون هذه رخصة شوف شوف أحوال هذا اللي مين يتعلق به بالوضوء تاج من وضوء وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم 3 3 مرة مرة مره مره مره ومره زي مره زي مره كلها وحده هي الوجه شيء ها انا غسل الجنابه غسل وغسل ميه السر هو اولا حزمه صوت وضوء هذا اللي سمعتيه هو الاول علاش غسل الجنابه علاش نقول ان الاعضاء ديال اعضاء, جنب أعضاء ترمى الله ما شاء الله أفعال خصوص بدأ بيها لتكريمها وإن شريمها فكان رسول العسلية بدأ وثم لما يكملها يجي ويبلل راسه ويبلد راسه ويبلد الراسه ويبدوه ويخلم ويعد على الراس ليه يساقبوا الإيمان لأنه سبحان الله يقوله هذا الشعر في يكون يعني يعني وفي وقت التغلق إذا كان يعني مبينون التسفى بذلك يتغلق يقولوني يقابوني ما حتى إذا صغي سنوركم هؤلاء مجارب يدروش حتى نزيل الحلم مثل كيش رو عليه الصلاة والسلام كيش روش مرة بالمداري ويصرفوا مرة صبوا في القدرة حمير كتفوه لا رجوعه يعمل أشي يعمل رسول الله شنور كيش بسم الله هو يزيد الحمد لله هو بسم الله يزيد فقره هو الحمد لله هو فقره هو الحمد بسم الله هو تجي دي ثلاثة بسم الله وثلاثة الحمد لله ما شاء الله وثم كوفي تجار. اللي بيشوفه فتدرج موضوعه. يا إيشوع يعني خل الرسل يعني يبدو هكذا ثم يصوب ثلاث مرات وخد مشاع. ثم الواحد يتجلى في الكيس ثلاث ثلاث صوبات حفنة هكذا وشوف على رأسه وخد وثم عاوز يقعد حفنة هكذا حب أو افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل هذا يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل هذه يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من يقول لك الشعب دول حاجة عباسة ندرسوا القرحة وندرسوا الجرباء يقول لك الشعب والله هل يجب أن تقوم بها؟ هل يجب على غسل؟ غسل جانب وهذا غسل ميليس هي من أين؟ إنه غسل ميليس يضطل نولة من المرقرة وتسليها بالصابون بالنول الصابون وإذا لم تسلسل كفر بالكافور. يعني الكافر الكافور كفر بأيان الدين لا، هذا الطيب الطيب الكثير في الصدرية هذا كذب طويل إيه هذا الله جميعا نعبدون <سؤال> سبحانه وتعالى سبحان ربك جل جزت عنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين